بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك ايات الكتاب الحكيم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 وعد الله حقا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يعيده ليجزي الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شراب من حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً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 ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمئنوا بها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 we moeten een beetje een beetje een beetje فيها beetje een beetje een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 Uli leu wesro en mekro in u sejjiru kum bedri wel behu. fulki waja wijnabihim biri heum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 انما مثل الحياه الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام, مما يأكل الناس والأنعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت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 وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء وَالْأَرْضِ أم يَمْلِكُ يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر فَسَيَقُولُونَ فسيقولون الله en de Fadalikum van de vrouwen en hun gezinnen, die wezen van hun gezinnen, en zeker van hun gezinnen, en zeker en أيكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فإن تأفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق.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 إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدوهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول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 لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون قل أرأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنتم به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 قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى وَرَحْمَةٌ للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما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 Waarom heb je een warm rood mika is alweer een filard die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 فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم, أمركم عليكم غمة ثم قضوا إليه ولا تنظرون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 لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعاليا في الأرض وإنه لمن المسرفين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 وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اتمس على اموالهم 119. ويشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 110. قال قد أجيب الدعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون 111. البحر فأتباعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسر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 فلولا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فنفعها إِيمَانُهَا إلا, إِلَّا قوم يونس لما آمَنُوا كشفنا عَنْهُمْ عذاب الخزي في لَمَّا الدنيا ومتعناهم عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا حِينٍ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 قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تبني الآيات والنذر عن قوب لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني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 سَوْكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ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 ومن ضل فَإِنَّمَا يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إِلَيْكَ واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين